أصوفاً بصفات الكمال يا منعوتاً بنعوت الجلال يا منزهاً عن الشبيه والنقائص والمثال لا تبلغك الأوهام ولا تشبه الأنام حي القيوم لا تموت ولا تنام يعلم الخفيات يسمع الأصوات لا شبيت وقسمت في ليالي رمضان المباركة من خير وبركة ورزق وقبول للأعمال وتفريج فيه من الهموم والقربات وفيه قضاء النصيب منه أوفر الحظ وأجزل النصيب اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة من ذلك اللهم عمنا برحمتك اللهم عمنا بفضلك اللهم عمنا ببركتك اللهم خابت الظنون إلا فيك وضعف الاعتماد إلا وقفس كروبنا وقضعنا ديوننا واشفنا واشف مبتلانا ومرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحون ولا يزون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 غير خزايا ولا مفتولين اللهم إنا نسألك الرضاء بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاء اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اوصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ اللهم لنا أولاة أمورنا اللهم وأيد بالحق إمامنا وملكنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهدنا